صوت الهيجى تقدم أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا فصلت جماد منا وبنات فروحي نحو روحك في عناقي فصلت جماد نحو روحك في عناقي توادعني أخي والدمع جاري جاري ودمعي في المحاجر والمآقير توادعني أخي والدمع جاري جاري ودمعي في المحاجر والمآقير بكى قلبي وما جف الدموعي بكى بالي وأن أقصى المراقي بكى قلبي وما جف الدموعي بكى بالي وأن أقصى المراقي يجول بخاطر الأعماق صوت يردد في حناياه التلاقي يجول بخاطر الأعماق صوت يردد في حناياه التلاقي أرى وسط الليالي نجوما لا تمل من اتلاقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من اتلاقي يقول الناس من هذا غريب عيب لاني في درا عن يا يقول الناس من هذا غريب في ترات الناس والدنيا ورائي وسرات إلى الجهاد بلا رفاقي ترات الناس والدنيا ورائي وسرات إلى الجهاد بلا رفاقي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 إذا فصلت جماد منا وبانات فروح نحو روحك في عناق إذا فصلت جماد منا وبانات فروح نحو روحك في عناق